ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إله مبعث لنا ملكا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 طفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نذيئهم إن آية هلكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية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 كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بناهري فما شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي